فيش معنى يخليني أخاف لو قلت أنا نسيت معدتش بقى You're like تتعود على الفرقة بردالك أول غيرت مش خير هصور شوف قدرت في و هقول لها <تصفيق> أخيراً دي تقول لك ما تستغربش على حاجة يصيرك بكرة تتعاد I It's